أسيهموا أليس بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا دريئة من بعدهم أبتهلكنا ب بما فعل المبطلون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 كَلَّا لَنَعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ أُنَائِكَهُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 من يضل الله فلا هادي له ونذرهم في قيالهم يمهون يسألونك عن الساعة أيا نمرسها يسألونك عن الساعة أيا نمرسها قل, قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه تقولت في السماوات ونظلت كموم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 تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوالهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بِآيَةٍ قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به لقدام إذ يوحي ربك إذا الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق لعناق واضربوا منهم كل بنان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 ذالقيتُم الذين كفروا زحفاً فلا تولُهُمُ لدَبَارٌ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالِهِمْ مُتَحِيزًا لَا فِئَةٌ فَقَدْ بَارَ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 أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.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 لَن تَهْيُ غُفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ لَوَلِين وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ